لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَاخِرُكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى إِنَّ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 إني كلما دعوتهم لتقفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم واستوشوا ثيابهم وأصر واستكبا واستكبارا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 يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله انرا وقد خلقكم اقطارا الم ترون كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا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 ان تقم ولا تذرن ودا ولا سوا وان لا يغوث ويعق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما يَغْرِقُ اغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظلم صالمين <تصفيق> إلا تبارا